سلامتكم وسلامت جميع خدمة الحسين والمواكب الحسينية صلق على محمد وآله الله وعليه على محمد وعليه محمد بهلاك الصدامين والتكفيريين ومن يدعمهم عليهم لعاعل الله وأسأل الله أن يبعدهم عننا صلق على محمد وآله الله والذي ماك هو عليه طلب امركم بحق اطفال زين اللي زين اطفال زين ترام عليهم وهم يدرون دين رجح وفيهم عثمان وبنوه ما هم من حد شاور فمن بركات اجتماع سيدنا محمد الله عليه الكل هم بجمعويه تبعكش اللعين ابن اللعين يطلع ابن ختوى جديدة ابن جبرين عليه العلم الله طبعا هو المطلع انه الشيعة دم هدم الشيعة كافرة مهدم هدم الشيعة كافرة لا الهي ألف الضحايا بالطفو في <تصفيق> الظحايا هيا هيا بالطفو قد علقت شمس عز يا لناشط الظحايا ضو جنكم يزهو طقحا لو ايستمكم يزهار بالضحايا والله يرضيكم بس بالضحايا عيشان انتكم قد بالضحا يا بالضحا يا ايي الوقت يوم والوصف بالراغيه ايي ايي الوقت يا ام الوصف ايي ما جو ما جو بالراغيه عن طا قمد أضوار للسائرين ومنهجوا ووفاغوا وفاكم وفاكم بدل عزكم ونخوة وفيكم وفاكم شرفين طق وفاتكم وفاتكم لاحين بالله العاذر وفاتكم او ترقلب يا فرسان الحميه ترقلب يا فرسان السلام عليكم اوقفكم رحم الله من ذكر القائم وهو صلى الله عليه محمد. محمد اللهم اجعلنا من انصار انصار الفتحين يرتديان رياح النهار انه هو الموت لهو الموت خالقنا الله حراب لهو الموت لهو الموت قلب الإرادة أنه نريد الشهادة قلب الإرادة أنه نريد الشهادة نهو الموت نهو الموت حتماً اللي يستشهدون فلاة الجمعة في مكانات حسينية ملسي تدوها لحسماً ويغطى الحسين سلام الله عليه لا شك فيه ومن يشك في ذلك فهو في غيره طبعاً الكلمه اثنين هو الموت هو الموتعات في كل الابيات ان شاء الله ترروها بيان <تصفيق> <تصفيق> يا ثانيه ويا ثالث الله نهو الموت له هو الموت خالقنا ورا حر له الموت له الموت يا حسين وياك يا انصار نهوى الموت نهوى الموت خالقنا الله أحرار نهوى الموت نهوى الموت صلب الإرادة نريد الجهادة صلب الإرادة يو ان ري <مريض> شاشه <الشهادة> نهوال موت نهوال موت يا حسين ويا عباس نهوال موت نهوال موت <خالفني> <خالفني> الله نهوال موت <نهو <الموت> ya ni ya la wa ya tan fa la wa al mawt ya ya ni ya tuna la ha la la wa al mawt la wa هو المر هو المر يا حي يا جانبار هو المر هو الذكر خالقنا الله حار يا هو المر هو المر يا حي يا جانبار هو المر خالقنا الله أحراب نحوى الموت ناوى نحو قلب الإرادة نريد الشهادة قلب الإرادة نريد الشهادة نحوى الموت نحراب يحسين ويحسين лахуаль молла лахуаль молла иману билахи яа рабби яа лахуаль молла лахуаль молла яддиен яддиен яа лахуаль аза леуал моал янан кадем ахмар леуал моал леуал моал ламан кадем аза леуал يا لهو الله لهو يا الله يا الله يا لهو يا الله الله هو الله هذا الله لهو المراد لهو المراد يا الله يا الله الله هو الله لهو المراد لهو المراد بالالهه ريشهار قلب الهه ريشهار له الموت له <صور> <صور> <يا حسين صور> يجي أموا فيك ويمنى صرح ذنا وغد والوغد من نلاقيك لو أغلى من الروحك يعني ينهم ساعة لؤلس قطران في تل همي ظل نتفتك بي همي ظل نتفتك بي نتحق وجل الأخطار نهوى الموت نهوى الموت نلقى نبخط الناب نهوى الموت نهوى تبحق وجه الأطفال تهوى الموت تهوى الموت القانب حق الناس تهوى الموت تهوى الموت أفضل عبادة نريد الشهادة أفضل عبادة. وذلك يا قادر هو القوت هو يحيي يحيي ولا يموت هو الموجد عليه المرا هو القوت هو القوت هو يحيي ولا يموت هو القوت هو القوت هذا كنا اعادة غيب الشهاد غزم الاعادة غزم الاعادة غيب الشهاد نهو الموت نهو الموت خادم خادم خادم ممنون خادم الجانب خص النار هو النار لهو النار نضح وجه الاخطاء هو النار خص النار هو النار افضل عباده افضل عباده من له هو الله والله استحواش خالقنا الله له هو الله له هو الله يا تان ويا غطا له هو الله له هو الله خالقنا الله له هو الله له هو الله الفري ام عينك ما تصبّات والله لا اوطي عيدي والله لا اوطي عيدي سمعناها اشرب كل ماذ هيات من نزل او يا رحماي ها من الذل يا حيات او يا رحماي ها ها ها والنقل نعبد الإله ذو الوار هو الله هو ahi mirod iad da 之ih mirod iadad ia us Keliy Christopher myrithe iad organizational Nanihwal mayro adi iad hiad ayha al-hiad dial Nahwa tannah Nahu There was God, there was God ndahwa al-mur, ndahwa al-mur. Al-murna ya haagil jahad. Jahwa al-mur, jahwa al-mur. Ruhna b-jihadin riidh jahad. Ruhna? Ruhna b-jihadin riidh jahadin. Nahwa al-mur, nahwa al عن الله نور الهراج يحكي الاسئله ليكتم سنتين لذنا اوايا لي لي فقدنا اوايا يوم النت صار لهول موت موت علمنا حال الجاع موت موت يوم النت صار لهول موت علمنا يا حامل جاب نحو الموت نحو الموت صعنا بجهادة نريد الشهادة صعنا بجهادة نريد الشهادة نحو الموت نحو الموت يا أحيانا ويا فنصا يا أحيانا الله Аллаҳу акрам, яраҳу вал-муҳаммад, яраҳу вал-муҳаммад, Аллаҳу акрам, яраҳу وبال احنا قا نقدم يا طيور بس لا قبر هاشمي يا صغير بس خنشوب يا خي انت مدام في ديانة الزيوب وأمن على متساطيمة ما يمر بغيام هالخوف ما يمر بغيام هالخوف أمن أمن بالكرار هو <البوت> <لحو> المر هو المر <البوت> إيمان وعدنار <عد> هو المر هو المر أمن بالكرار هو <البوت> المر هو المر <البوت> وَعَلَى الذَّاتِ نُرِيدُ الشَّهَادَةَ مُحَلِّوَةَ الذَّاتِ نُرِيدُ الشَّهَادَةَ نَحْوَ الْمَوْتِ نَحْوَ الْمَوْتِ يَا حَيَّانَ وَيَا قَوِيَّ يَا حَيَّانَ وَيَا قَوِيَّ هَذَا اللَّهُ نَحْوَ الْمَوْتِ Allah oh. يا سيان اوصار ويبن بلد ما اموت فيه ابوها قايدنا ودن حواني فيه ay la tis'anni ilhanno ul taheire ilhanno ul taheire گی اپسی للموت احنا المختار يا الموت يا الموت حبيب وداع للموت احنا المختار يا الموت يا الموت حبيب وداع و التقوا ذا اذن ريتش ها والله هو ذا اذن ريتش ها لهو الرب لهو الرب يا حي يا قيوم لهو الرب الله, الله اللهم يا رب يا الله نوال الله هو الله هو الله إيه غالب الله هو الله هو الله هل الهاله تريد شعار الملهااله تريد شعار نوال الله نوال الله اي يحيي قذيم الثلث والسان في قلب بي في شيعه نتربي بالمدان في جذو عطشان لعذر نخت الابران لهو المر ماشي بالبيت الدار لهو المر لهو المر لعذر نخت الاحرار لهو ويا شباب يا تريد الشهاء ويا شباب يا تريد الشهاء لهوا الموت لهوا الموت, الموت يا كثير يا نويا الله لهوا الموت لهوا الموت يا كثير يا كثير a <laughs> وكل بانتظار في غد المصرق في هذا الليل لا تهجر بتحميل وتكبير إلى النصر همول الله أنصار أقب قوموا من الظلام الى النور فجروا قوموا نورن الى الاجيال والضياء قوموا درجون شمس قوموا عبر <متعو> هم درس هم شمس هم هنا شيخ كبير واسق الخطوة هنا طهر شباب عامر النخوة هنا سبع نصار للفدى قدوة وللأجياء لِصَاغُ لِذْهُدَا تَرْوَا Allah ذهوا في كر فلا للحاج أضمارا لدين الله أحبابا وعنصارا وأحرارا وأبرارا ودوارا وجل الليل منايا نادر النخر حبيب وشبيب والخزاق زهير وقرير العاقس الفارس وجون في جنون الحوف دادارس زروتا حياتي فكرة فكرة وجون في جنون الحب لا دارس سروط التض حياتي فكرة فكرة لهم نصر لهم فخر لهم فجحوا لهم فجر لهم بجر لهم صبح لهم يجدوا على طول المدجح لهم في كربلاء انرايه لهم في كربلاء انرايه الحسره امصار ابن لها حلت ضيوف بكر بله آه آه سيد الزموده هي ونا وصعنا تضح العمر amr ashati za mubadul yahiyani jadd tu'qila allah akbar sabah بيال <سؤال> الشدة تحس والصيفة هي مصابيح الويفة تضوي الزمن وتجملها ارطار بالحفل الويلا حلت ضيوف الكربلة ارطار بالحفل الويلا Your wills like a Christmas theme. بسم جسم قد والسنا جلت اشط ملحا سجلت اشط ملحا لا حت صب تجلا الله رزق العده الا تيو غير صاحي يا انا اولايه حاولك واقف نهضيت هذا دير دوله خفيت هاي الصوره الباتره الله يلحق الولي بالعله تضوي بكر من أجلي بالتيد ريت لو آنف قتلا من قيت من أجلي بالتيد ريت لو آنف قتلا من قيت عم ترجاعي قاتل ميت أول يوم عميك بدينا عمصاري alla tuye qalbala mali hay hay al tre din qiti amr jab ka dil me dil awel o ma mat badla salay bil haleluya alla tu yuf fyar نصرات احتيان ثوريت ما قصيرت من نصريت كل واحد بدام رقبيت موقف بداعي تجل طالب الحر الويل حلت ضيوب الشربل طالب الحر هذا حبيبي قد صالح الله رايريد بالحاجب شد العاد ويناديها وحده الله الله الله الله اكبر يوقف كار دار الله يا ابو الله زوحه هذا حبيبي شيق ظاله احنا الواهر تايريك يشد الهادب وين يا عي والهذا طالع بالنا يا طلاب الجهو للمطرا يلقوا ابي هذه ولا يا فتاه ترهم مصلا صار الشهاده تبلى على ريحه الهنا هل <تصفيق> ۖۖۖ <تصفيق> نيني او حضنيت عيتني دنيت من مستقبل الله السلامة يا نور انا تمهم لا دلع راقد جسمه على قاسي Thank <laughs> you. يا علي يا الحسين طيب السكن يا علي يا الحسين طيب السكن بعد الشنكبر يا علي للمهد بعد بعد الشنكبر يا علي كانك ولدك يا علي كانك ولدك يا یا حادی ندون لجرکهنهد یا حادی ندون لجرکهنهد یا حادی ونه هادا بالمهد یا حادی ونه هادا بالمهد یا حادی جلو قلم ندبست یا حادی من جلو قلم ندبست Gel ağabey! Hanınca Allah'a gübücesi! Gel ağabey! Gel ağabey! ذاك علىكم بالله من الشيطان الرجيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب ويكشف السوء اللهم اتشفي السوء والبلاء عنها وعن شعبنا يا الله إلهي اشفي قدر الحسين بظهور الخزة يا الله عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره ومن المستشهدين بين يدي يا الله لا هي إرض إمام زماننا غنى يا الله أرنا الطلع الرشيد والغرة الحميد يا الله إلهي وسيدي ومولاي نقسم عليك في هذه الليلة ليت ليلة الجمعة رد كيد أعدائنا في نحورهم غاجلا غاجلا يا الله اجغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم ظالمين ظالمين يا الله انصر من نصر الدين واخذل من خبل شريعة سيد المرسلين يا الله واففق كل من يعمل في هذه الحكومة لخدمة الشعب والوطن واففقهم يا الله لكن الشيخ المجاهد الشيخ جلال حفظه الله اللهم احفظه وايته وانصره لحق محمد وآل محمد من أرصانا بالدعاء اللهم اقضح وإجابهم شاف مرضاهم الجديونهم يسر أمورهم يا الله شاف كل مريض ومريض يا الله ناسيما المنظورين والمنظورات ألبسهم فوضى الصحة والعافية عاجلا يا الله تقبل منا ومن المؤسسين والحاضرين والبابلين بأحسن قبولك يا الله ارزقنا في الدنيا زعارة محمد وعلى محمد وفي الآخرة شفاعتهم يا الله لا تبرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا الله إلهي فرج عن كل سجين وأثير مؤمن مؤمن مظلوم يا الله لا سيما المنظورين إلهي فرج عنهم عاجلا غاجلا غاجلا يا الله احفظ علماءنا الربانيين في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما الله العظمى السيد علي السيداني احفظه بحظك يا الله وإلى أرواح أمواتكم أموات المؤمنين والمؤمنات ومن مات عن الهدى والإيمان أرواح الشهداء لا سيما الشهداء الذين سقطوا في هذا المكان المقدس وإلى أرواح العلماء وخدمة الحسين لا تيما والد الشيخ جلال أيضا الشيخ علي الصبيب رحمة الله عليه الفاتحة تسبها طلوات علوية أحمد الله واجتكم إن شاء الله باكر هم أصمد لقتكم الصبح